قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فطلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ve yijallak qusurah, bel kethabu bi saat, ve atedna limen kethabu bi saati seyirah, eza raa'tum makan baeid, ها مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كفي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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا هَذَا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من جونك من أولياء ولكن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 سَلَّنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون رقانا لولا أنزل علينا الملائكة أون را ربنا لقَدْ إِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُ وَكَبِيرَةٌ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْ لَذِهَا بَإِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا مُوسُ لَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا ۚ أَفَٰهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِن كَادُوا لَيُضِلُّونَكَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَنَفْعَلُ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 ثم استوى على العرش أرواحمان فاسأله خبيرا وإذا قيل له مسجود لرواحمان قالوا ومروحمان أنسجد لما أنسجد لما تأمرنا, تأمرنا وزادوا النفورا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 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَأَمًا يَلْقَثَمَي الضَعَثْ لَ العذاَابُ يَومَ الْ القامَةِ وَيَخُلُول فيِيه إِلَّا مَنْ تَبَ وَآمَنَ وَعَامِلَ مَلَ صَالِحَ فَأل إِنكَ يُبَدّ اللهَّ سَئاتِهمحَسَن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 بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما